اللهم انت نور السماوات والارض فلك الحمد اللهم انت قيوم السماوات والارض فلك الحمد اللهم انت بديع السماوات والارض فلك الحمد اللهم انت الل سبحانك فلك الحمد يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى, ون يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك کما اثنيت على نفسك جل وجهك وعد جارك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا السموات و الارض من جلال و لکر. اللهم صل على محمد و على محمد كما صليت على إبراهيم و حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل فحميد مجيد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا وشر setan برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا لا يعز من عاديت تبارك تر ربنا وتعالين فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا من جاء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 احسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تحزننا يوما العرض عليك العرض لا العرض فسجودنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا فسجودنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا سجودنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحياءنا اللهم تجاوز عنا يا غفور يا رحيم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 يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك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 وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار اللهم عتق رقابنا من النار اللهم عتق رقابنا من النار. اللهم عتق رقابنا ورقا جنت مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم حلّ وجوهنا على النار اللهم على النار اللهم على النار اللهم, على النار اللهم إنك عفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله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 عنا. يا ربنا إن جنودنا لا تستحمل العذاب يا ربنا إن جنودنا لا تستحمل النار يا ربنا ننجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحقا اللهم يا رب انتقم من اليهود الغاصدين اللهم يا رب ننصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم يا رب قوهم اللهم يا رب إنهم دعفاء فقوهم اللهم يا رب إنهم يا رب فكسهم. اللهم قر شوكتهم اللهم سدد رميتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انتقم من اليهود الغاصبين اللهم دمرهم تذريرا اللهم شتتهم تشتيتا اللهم زلزل الأرض من تحت أقبابهم اللهم ألنا فيه يوما أسودا اللهم أفرح قلوبنا بتمارهم اللهم أفرح قلوبنا بتمارهم يا يا ربنا نحن المدنون الصالحين ناتنغفذ ذنوبنا اليك يا ربنا لا تعذبنا فانك راح لا تعذبنا يا ربنا انك الان ترانا وتسمع كلامنا تعلموا حاشودنا صلوبها، اللهم آت الخامل الليلة من النار، اللهم آت الخامل الليلة من النار، اللهم الليلة من وأدخل الجنة مع الله. اللهم ارزقني اخلاصا لوجهك الكريم اللهم ارزقني اخلاصا لوجهك الكريم اللهم ارزقني اخلاصا لوجهك الكريم اللهم رب الكريم ولا تجعل لأحد من يا رب اللهم وفقنا لكل بها دينا تفلق وترضى اللهم أريه حق حقا ورزقه اعتماعه وأريه الباطنة باطنة ورزقه اجتوانه اللهم بارك له في مهي عدين اللهم ينبتون بات الحسنة اللهم انصر الإسلام والمسلكين وأذن الشركة والمشركين ودمر الدين اللهم <سؤال> ابتعدنا عن مولينا وجهك الكريم اللهم لا تعذبنا ربنا إننا نحبك يا ربنا سبحانك ربنا أزده ربنا الصلاة والسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين